انا دلوقتي يا احمد انت عارف انا متربي تحت ايد علماء يعني انا بتكلم بالدين على مش بتكلم زي ما انت بتقول انت بالدار والشكم ده لا انا متربي تحت ايديهم مش فاهم انت ازاي وتربي و... تحت ايديهم بقله الادب اللي انت ب... اللي انت ش بتنزل يا احمد يا شيخ دي تربيه يا احمد لاخر